إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِخْتِلافٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَإِخْتِلافٍ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاوَاتِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَاهُ إلَهِ الْأَرْضِ بَعْدَ مَوْتِهَا وبث فيها من كل دابته وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء وتصري في الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون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 اِئْتَذَ اللهُ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ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 إنما يأمركم بالصور والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.